يقول السائل رجل حج متمتعا فأحرم من ذي الحليفة وأكمل العمره وقبل الحج ذهب إلى جدة ورجع فمن أين يحرم للحج وهل يجوز له الذهاب إلى جدة والرجوع نعم إذا كان عرضت له حاجة وذهب إلى جدة وقضى حاجة ورجع إلى مكة إذا جاء اليوم الثامن من ذي الحجة يحرم بالحج مما مكانه في مكة لكنه لو خرج خارج المواقيت فإن لا يذهب إلى مكة إلا بعمرة أو حج لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما وقت المواقيت قال هن لهن ولمن أتى عليهن ممن أراد مكة بحج أو عمرة نعم أحسن الله ليكم يقول ما حكم الصيام عرفه علما أنه يصادف يوم الجمعة وهل للحاج أن يصوم إذا كان يقوى على ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم النبي عليه الصلاة والسلام لم يصم وهو واقف بعرفة صلوات الله وسلامه عليه فالسنة في حق الحاج لا يصوم يوم عرفه. تأسيا بالنبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه وليكون أعوى له في الاجتهاد في الذكر و. الدعاء والمناجات من زوال الشمس إلى غروبها، فيكون يكون إفطاره معونة له على الذكر والدعاء والمناجات والإقبال على الله سبحانه وتعالى، وكما أيضا مر ليكون موافقا لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. أما أهل البلدان فإن صيام عرفه يعد أفضل صيام التطوع. يعد أفضل صيام التطوع وكونه يوافق يوم الجمعة يوافق يوم الجمعة فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يفرد صيام يوم الجمعة لكن اليوم الذي بعد عرفه يوم عيد لا يحل صيامه يوم عيد لا يحل صيامه فمن صام اليوم الذي قبله لا بأس بذلك وهو من العمل الصالح الذي يشرع ان يستكثر منه في هذه الأيام المباركة أيام العشر من ذي الحجة وإن اكتفى بالصيام عرفه فلا حرج عليه إن شاء الله لأنه لم يقصد إفراد يوم الجمعة بالصيام أو تخصيص يوم الجمعة بالصيام وإنما كان مراده وقصده بذلك صيام يوم عرفة نعم صلى الله عليه يقول أنبت شخصا من المدينة ليحج عن أحد والدي واشترطت عليه أن يحج عنه متمتعا غير أنه عندما وصل ذا الحليفة نسي فأحرم بالعمرة عن نفسه فكيف نتدارك الأمر يقول إذا كان أحرم بالعمرة عن نفسه ومضى بها عن نفسه فتكون العمرة له والحج عن غيره ولعله فهم ذلك من السائل لعله فهم ذلك من من طلب منه لعله فهم منه شيئا من هذا المعنى لكن العمره تكون له والحج تكون لمن أنابه عنه وتبقى العمرة ولعل السائل أيضا يسأل غيري عن هذه المسألة نعم أحسن الله ليكم يقول امرأة تنوي العمرة متمتعة بها إلى الحج يعد أحسن الله ليكم يقول امرأة تنوي العمرة متمتعة بها إلى الحج ولكنها تخشى من الحيض حيث يصادف الطواف وقت طوافها فهل تغير من نيتها إلى القران إذا أحاضت أم تشترت ابتداءا لا أحبس يحتاج أن تشترت تلبي, تلبي بالعمرة تلبي بالعمرة وإذا وصلت إلى مكة إن تبين لها أنها حاضت تدخل عمرتها في حجها وتكون قارنا كأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فيتحرم متمتعه تحرم متمتع من الميقات وإذا وصلت إلى مكة إن كانت باقية على طهارتها فإنها تطوف وتسعى وتتحلل من عمرتها وإن كان اتاها الحيض قبل أن تؤدي العمرة فإن تدخل عمرتها في حجها وتكون بذلك قارنا ولا احتاج هذا المقام إلى اشتراط نعم. حسن الله عليكم هذا يطلب شرح كتاب الكبائر للذهبي يقول أنه من الطلاب الجدد ماذا؟ لهم طلب في شرح كتاب الكبائر للذهبي الطلاب الجدد كتاب الكبائر للذهب رحمه الله تعالى له شروحات صوتية ومنها شرح صوتي لهذا الكتاب في مجالس عديدة وتحت يدي الآن إعداد شرح له مكتوب اسال الله الكريم أن يسره بمنه وكرمه نعم أحسن الله ليكم يقول هل للمرأة الحائض أو النفساء أن تسعى بين الصفا والمروه الصفا والمروه أصبح داخل المسجد والمرأة ليس لها أن تدخل المسجد الحرام ويحائض ليس لها أن تدخل المسجد الحرام ويحائض ولكن إذا كان لم يبقى عليها إلا السعي وطافت ولم يبقى عليها إلا السعي فلعله في مثل ذلك لها أن تسعى مضطره إذا كان إذا كان ادت طواف الافاضه ولم يبقى عليها الا السعي ولم يبقى إلا السفر فلها أن ان تسعى أما ما دام باقيا عليها طواف الافاضه فتنتظر حتى تطهر وتؤدي طواف الافاضه و تأتي بالسعي بعده نعم حسن الله ليكم يقول هل على الطفل في سن التسعه شهور حج وهل ينطبق عليه ما ينطبق على الصبي الغير مميز ال التسع شهور تسع شهور التسع شهور هذا صبي لا يكون مميزا ولكن لو حج عنه وليه أجر على ذلك وأثيب على ذلك و يعقد النية عنه وليه إذا وصل إلى الميقات ويؤدي به جميع الأعمال وإن كان هذا لا يميز شيئا ولا يدرك شيئا لكن يحمله والده ويؤدي عنه الأعمال يطوف به ويسعى به وإذا كان حجا يذهب به معه إلى عرفات وإلى المزلفة ويرمي عنها الجمار لكن الطواف والسعي يحمله معه يطوف به ويسعى وله أجر على ذلك يعقد النية عنه والده في الميقات ويؤدي به محمولا معه أعمال المناسك ويكون لوالده الأجر في ذلك قال نعم ولك أجر يكون لوالده الأجر وإذا كبر هذا الصغير تبقى حجة الإسلام واجبة عليه نعم. صلى الله عليه يقول إذا حججت عن أحد بمقابل فهل أنال أجر الحج؟ تكون ماجورا على إحسانك وأما الحج فلمن حججت عنه وأنت لك أجر الإحسان وكلما نصحت في الحج وعملت على تتميمه وتكميله والإحسان فيه فإن لك أجر المحسنين بإذن الله والله يحب المحسنين نعم أحصل الله عليكم يقول أديت عمرة ثم جئت للمدينة فبأي نية تكون فبأي نية تكون إذا أردت عمرة وحج هل أكون قارنا أم متمتعا؟ إذا أديت العمرة وقد جئت من بلدك ثم جئت إلى المدينة فإنك مخير بين الإحرام بعمرة جديدة وهذا أفضل لك أو تحرم بالحج وانت في هاتين الحالتين تعد متمتعا. هاتين الحالتين تعد متمتعا فإما أن تحرم بعمرة جديدة وهذا أولى وأفضل تكسبها عمرة جديدة وإما أن تحرم بالحج وتبقى على إحرامك إلى يوم النحر وأنت في هاتين الحالتين تعد متمتعا عليكم هذه سائلة تقول كبرت بدون والدي بدون أبي مع أمي قالت لأنه تركني ولم يسأل عني فرأيته مرتين في حياتي والآن أسكن بعيدة عنه ولكن يتصل بي ويسأل عني فما ينبغي علي تجاه أبي ينبغي عليك أن تكوني محسنة أن تكون محسنة وقائمة بحقه والأصل أنك أنت التي تسألين عنه وتبحثين عنه وتكثرين له من الدعاء وتصلينه بالزيارة حتى لو كان كنت تعدينه مقصرا معك في الصغر فيبقى الاحسان منك مطلوبا ورعاية حقوق الوالد مطلوبه حتى وإن كان مقصرا حتى وان كان مقصرا فالواجب عليك أن ترعي هذه الحقوق حقوق الوالد ولا تنتظري فقط أن يسأل عنك بل أنت التي أكثر السؤال عنه وصلته وزيارته والاتصال به وإرسال الهدية إليه وكسب وده ومحبته فكل هذه أمور مطلوبة منك نعم صلى الله عليه يقول توفي أخي وعند قسم الإرف خصصنا جزءا من ماله من أجل أن يحج به عنه فهل هذا جائز نعم يعني إذا كان لم إذا كان لم يؤدي حج الفريضة فإنه يقتطع من شيء من ماله ليحج يحج به عنه ولا حرج في ذلك ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يصلح لنا شأننا كله وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين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 اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك